فَإِنِّي أَتَهَوَّفَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِّي أَتَهَوَّفَ لَا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُمَى تُقِصَاصٌ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 واتغوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب